الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الحلق وإمام المرسلين ورحمة الله تعالى للعالمين سيدنا مولانا محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أبناءنا الطلاب نازل الحديث موصولا في كتاب اليمين في ذاب الينين من مختصر الشيخ خليل بن إسحاق في مذهب الإمام مالك وتنونا في الدرس السابق الكلام عن الكفارة من حيث الحكم والخصال الواردة في الآية وبعض الأحكام المتعلقة بها. ونتكلم في هذا الدرس إن شاء الله تعالى حول بعض الالتزامات التي يوجبها المرء على نفسه وما يلزمه فيها وحول الأحكام المتعلقة بتكرار الكثارة أو تعددها سنقول والله التوفيق قال المصنف رحمة الله تعالى عليه وفي علي أشد ما أقذ أحد على أحد دت من يملك وعفقه وصدقة بثلثه ومشي بحد وكثارة وزيد في الأيمان تلزمني صوم سنة إن اعكيد سلف به وفي ججوم شهري ظهار تردد وتحريم الحلال في غير الزوجة والأمة لغو هذه الألفاظ التي أشعر بها المصنف رحمة الله تعالى عليه أشياء يجبها الإنسان على نفسه بكلامه ولا تتضمن لفظ الينين الصريح من على سبيل المثال قولون علي أشد ما أخذ أحد على أحد يعني إنسان يقول إني يلزمني أشد ما أخذ أحد على أحد أو أشد ما أخذ إنسان على إنسان ماذا يلزم في هذه الحالة؟ قالوا يلزم في هذه الحالة خمسة أشياء أولا أن يطلق نساءه ثلاثا سواء كان متزوج امرأة أو أكثر من امرأة ثانيا أن يعتق جميع ما يملك من عليك سين الينين لا يوم الحمث ثالثا أن يتصدق بثلث ما الذي يملكه ثين الينين فإن نقص عن الثلث فليتصدق بثلث ما عنده رابعا يلزم المشي إلى بيت الله الحرام في حج وليس في عمره خامسا يلزمه كفارة يمين ولا يلزمه كفارة ظهار أو صوم سنة من الألفاظ أيضا قول الرجل الأينان تلزمني أو الأينان يلزمني أو الأينان لازمة لي أو جميع الأينان تلزمني هذه الألفاظ فيها شدة وإجزام من الإنسان على نفسه بعض فقهاء نذهب قال إن الإنمارك رحمة الله تعالى عليه ليس له قول أو ليس له نص صريح في هذه الألفاظ ولا أصحابه فيها وإنما تكلم المتأخرون فيها وأجمعه على لزوم الطلاق في جميع النساء والعساق في جميع العبيد. فإن لم يكن له عريض فعليه عتق رقبة والمشي إلى مكة في الحج وعليه كذلك التصدق بجميع أمواله وعليه صيام شهرين متتاليين. العراقيون يلزمون صلقة واحدة لكن الأندنسيون يلزمونه بطلاق ثلاث واختار بعض المالفية أن لا تلزموا إلا ثلاث كفارات حملا من يمين على ماذا على اليمين بالله تعالى الذي هو مشروع إلا أن ينوي غير ذلك أو يكون هناك عرف وحملا للصيغة على أقل الجمل. هذا الذي ذكرناه عن العراقيين والأندلسيين أما الذي ذهب إليه مصنفنا رحمة الله تعالى عليه فذهب إلى أن قائل هذا الكلام يلزمه فعل ما تقدم في اللفظ السابق اللي هو اللفظ علي أشد ويزيد عليه كذلك صيام سنة كاملة لكن المصنف أبناءنا الطلاب يقيد صيام السنة لما إذا لم يكن هذا الحلف معتادا لبلد القائل. يعني إن كانت عادة أهل البلدة أنهم لا يهلفوا بهذا النظر الأيمان اللازمة لي فلا يلزمهم صوم ولا عبر فبعادة الحالف وحده يعني لو كان الحالف هو التال هذا الحلف فعادته هذه ليس لها بأعتباره لكن الاعتبار بماذا؟ الاعتبار بحيث أهل البلد جميعا الإمام الخرشي رحمة الله تعالى عليه له رأي في أنه ينبغي أن يكون الأمر كذلك في بيض الصوم يشير المصنف بعد ذلك إلى وقوع تردد في المذهب في لزوم صيام شهرين متتابعين كالظهار من ذلك الزيادة على صيام السنة بالنسبة لقاء العبارة الأيمان تلزوني أو عدم لجو أو عدم لجومه اللجوم للإمام البادي وعدم اللجوم للإمام ابن عات وابن رشد ثلاثة لو حرم المرء على نفسه شيئا من المباحات كالطعام والشراب واللباس والزوجة ونحو ذلك أو أم الولد أو عبد أو غير ذلك سواء أفرد أو جمع مثل أن يقول إن سعلت كذا فالحلال علي حرام أو يقول الشيء الفلاني علي حرام ففي هذه الحالة لا, لا يحرم هذا الشيء عليه لماذا قالوا لأن المحلل والمحرم هو الله سبحانه وتعالى وصدق الله العظيم في كتاب العزيز حيث قال ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب يستثنى من هذا الكلام الزوجة والأمة فقط لو حرمها الإنسان حرمت عليه ووجه ذلك أن تحريم الزوجة هو طلاقها فتطلق عليه ثلاثا سواء دخل بها أم لم يتوفي وتحريم الأمة ينظر إليه إن كان بمعنى معاشرة فهو يشبه الحالة في الزوجة في نفسها وإقصد بتحريم الأمة أن يعتقها فيلزمه العتق. ولماذا كفر النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم أم ولدي إبراهيم يا سيدة مريم بطية قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم كفر فيها لأنه حلف بالله أن لا يقرى بها وبعد أن شرع المصنف رحمة الله تعالى عليه من الكلام عن الألفاظ التي يلزم المرء بها نفسه شرع يتكلم عن أحكام تعدد الكفارة فقال رحمة الله تعالى عليه وتكررت والضمير هنا يعود على الكفارة وتكررت انقصد تكرر الحنس او كان العرف بعدم ترك الوتر او نوع كفارات او قال لا ولا او حلف ان لا يحنث او بالقرآن والمصحف والكتاب او دل لفظه بجمع او بكلما او مهما لا متى ما والله ثم والله قصده. والقرآن والتوراة والإنزيل ولا كلمه غدا وبعده ثم غدا هذه الصور تتعلق بتكرار الكفارة أو تعددها الصورة الأولى تتكرر الكفارة إذا جرى العرف بتكرار, بتكرار السنس في صيغة منصيع الأيمان سيتكرر السنس على الحالف بمنزلة من قصد تكرار السنس بها لماذا قال لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطاً وهذه قاعدة معروفة ومن أمثلة التكرار من حلف لا يترك الوترة مدام ببكة فإنه يتكرر عليه سنسو بتكرر ترك الوتر لجري العرف بالتكرار فكأنه قال كلما تركت الوترة فعليه كثار إذن هذه الصورة فيها تكرار للكثارة تبعاً لجريان العرف بذلك سورة أخرى إذا كرر المرء اليمين على شيء واحد وقصد مع ذلك تعبد الكفارات فماذا يلزم حينئذ قالوا يلزموا أن يخرج كفارات بعدد المقسم عليه كإنسان حلف بالله عز وجل أو بشيء من صفاته أن لا يفعل كذا في واحد ونوى إن فعله فعليه كفارات بعدد المقسم له فهينئذ الكفارة تتعدد لتعدده لكن لو كان قصده التأكيد أو الإنشاء دون الكفارات فلا تتعدد اتفاقا في الأول وعلى النشور من المذهب في الثاني وهذه سورة تكرار الينين مع قصد تعدد الكفارات سورة أخرى من صور التكرار هي تكرار الكفارة لتكرار الحنس المصنف رحمة الله تعالى عليه ومن وصقه من شراح مذهب يرون أن الكفارة تتكرر بتكرر الحنس لنعمة أو مثال لو أن الإنسان حلف أن لا يكلم زيدا أو عمرا ونوى أنه كلما كلما كلمه لدمه الحنس فإنه يلذمه كفارة ينين كلما كلمه أو قال مثلا الله لا جامعت زوجتي وكان ناويا ابتكرار تلزمه الكثارة في كل مرة يجامعها من سؤال التكرار أيضا إخوانا الطلاب، الله إذا قال الإنسان في حلفه لا ولا مثال قال المرء مثلا لا أبيع سلعة هذه من فلان فقال رأو آخر وأنا فقال لا والله ولا أنت إذ أترمى الحلفان لا ولا سدعاهنهما جميعاً، فإن إذن يلزمه كفارة، وإذا كان بالطلاق يلزم طلقة، ولو دعاهن أحدينا ثم ربنا عليه، فدعاه الثاني فعليه كفارة. مثال آخر: لو قال والله لا من فلان ولا من فلان، فإن إذن تلزمه كفارة واحدة تجزيه سواء دعها منهما أو من أحدينا. أو ردها عليه سباعا أيضا من الآخر فهو سواء لأنه لم يتعدد النحلوف به. الصورة الخامسة تعدد الكفارة بتعبد تعبد الكفارة بالعنف وبالحالة على عدم الحنس. إنسان حلف على شيء أن لا يفعله أو أن يفعله ثم ذاد فحلف أن لا يحنته في يمينه يعني في هذه اليمن. ثم وقع عليه الحنث فالكفارة هنا تتعدد ولماذا تتعدد الكفارة هنا قالوا تتعدد الكفارة هنا لأنه حنت في يمينه والأخرى لأنه حلف على أنه لا يحنت في يمينه وقد وقع منه الحنث المسألة هنا سينة شديد على الإنسان حتى يحطط الإنسان ويحفظ لسانه عن التمادي في اليمين ونحو ذلك واجه التعدد أو سره التعدد وأن الثانية لما كانت على غير اللفظ الأولى لم تحمل على التالي سورة أخرى من صور تعذير الكفرة إذا الإنسان حلف للقرآن والكتاب والمصحف هذه قد تقع من كثير من الناس يقول مثلا والقرآن والمصحف والكتاب أن أفعل كذا أو لا أفعل كذا فلو الإنسان حلف بذلك بهذا اللط للقرآني والمصحفي والكتابي على شيء أنه يفعله أو لا يفعله ثم حلف في يمينه فتلزمه ثلاث كفارات هذا مشق مصنف أو ما نشع عليه المصنف رحمة الله تعالى عليه ولكنه خلاف الراجز من المذهب لأن الراجح في المذهب أنه لا يلزمه إلا كفارة واحدة حتى ولو ولقصر التأسيس بكل حنف لأن جميع أسماء الله عز وجل مدلول واحد. الصورة السابعة من الصور التعدد أن تعدد الكفارة بدلالة لفظ الحالث على التكرار يعني لو إن لفظ الحالث دل على تكرار حالة كونه متلبسا بكونه جمعا فحي تعدد أن مثلا يقول إن فعلت كذا فعلي أيمان أو عمود أو كفارة أو يقول كلما فعلت كذا أو ما ما فعلت كذا فعلي كفارة أو يمين في المثال الأول أو في الحالة الأولى تتعدد الكفارة بثمث مرة يبقى يلزمه بالفعلة واحدة كفارة وفي الحالة الثانية التي أتى فيها بلفظة كلنا أو ما لا تتعدد الكفارة إلا بتعدد الفعل، فعليه لكل سعلة كفارة واحد. ثم نذكر لكم بعض الصور التي ليس فيها تعدد للكفار صورة لو قال المرء والله لا أفعل كذا ثم قال في نفس المجلس أو في مجلس آخر والله لا أفعله ففعله مرات فليس عليه إلا كفارة واحدة بالفعل الأول ولا يلزمه شيء سين بعده وهذا الحكم جاري حتى ولو لم يقصد الإنسان التأكيد بل قصد التكرير والإنشاء أي إنشاء يمين ثانية ما لم ينوي تكرار سنت أو تعجز الكفارة على المشهور كما تقدم في سورة من سورة التكرار وهي السورة التي ذكرناها سابقا في السورة الأولى سورة أخرى من السورة التي ليس فيها تعدد لو قال الحالف مثلا متى ما كلمت زيدا أو إن كلمت زيدا أو إذا كلمت زيدا فعليك كفارة يعني لا تتعبد الكثارة عليه بل تنحنز اليمين بالفعل الأول إلا أن ينوي تكراره الحمس سورة الأخرى إذا كانت اليمين إذا حلف الإنسان بالكتب السنوية الثلاث القرآن والإنزيل والتوراة وبعض الناس إخوان المطلوب يتحرج في أن يحلف بهذا الأمر ولكن في نذهب مالك رحمة الله تعالى عليه يجيز الحلف بذلك على اعتبار أن هذه الكتب هي كلام الله عز وجل المنزم من عنده سبحانه وتعالى ولكن ينبغي أن يكون الإنسان قاصدا بهذا الحلف كلام الله سبحانه وتعالى الحق المنزم من عنده لا التوراه المحرفة ولا الإنزيل المحرف ف. على قول بزواج الحالف بذلك لو قال الإنسان في حالفه مثلا والقرآن والإنزيل والتوراة أن أفعل كذا أو لا أفعل كذا وحنث في هذا الينين مشهور النذب أنه يغري كفر واحدة مقابل المشهور أنه يعدد الكفر علة عدم التعدد يعني علة المشهور أو الوجه الذي استند إليه في المشهور أن ذلك كله كلام الله عز وجل. وصفة من صفاته من صفات ذاته فكأنه حلف بصفة واحدة صورة أخرى من صور عدم التعدد لو كانت الينين الثانية جزءا من الينين الاولى فالكساره تتحد فيهما ولا تتعدد حلف بالله لا يكلمه غدا وبعده ثم حلف لا يكلمه غدا فكلمه غدا يعني حلف بالله لا يكلمه غدا هذا حلف ثم بعد فترة قال لا يكلمه غدا وجاء في الغد وكلمه في هذه الحالة لا تتعثر الكفارة بل تتحد مثال آخر لو كرر اليمين على غد تلزمه حينئذ كفارة واحدة بخلاف حالة ما إذا لم تكن اليمين الثانية جزء الأولى فإن الكفارة تتعدد كما لو قال في حالفه لا أكلمه غدا ثم حلف لا يكلمه غدا ولا بعد غد، فيلزمه كثارات ولا شيء عليه لو كلمه بعد غد، وإن كلمه بعد غد فقط فتلزمه كثارات واحدة انسان الكلام عن صور تعدد الكثارة وعدم تعددها ثم شرع المصنف رحمة الله تعالى عليه يتكلم عن مقتضيات البر والعنس وتقدم لنا سابقا في درس سابق أبناءنا الطلاب تعريف البالع الحمي المالكية يذكرون خمسة أشياء لتخصيص الينين هي النية والبصاب والعرس القولي والمقصد اللغوي والمقصد الشرعي والمقصد طبط المقصد وتطبط المقصد هذه الخمسة على هذا التبكيب الذي ذكرناه ذكرها المصنف أنها تدخل على اليمين ستخصفها أو تقيدها قال رحمه الله وخصفت نية الحالف وقيدت إن نافت وساوت في الله وغيرها كطلاق ككونها معه في لا يتزوج حياتها كأن خالفت ظاهر لفظه كثم رأم في لا أقل ثم أو لا أكلمه وكتوكيله في لا يريعه أو لا يضربه إلا لمرافعة وبينة أو إقرار في طلاق وعدق فقط أو استحلف مطلقا في وثيقة حق لا إرادة ميثة أو كذب في طالق وحره أو حرام وإن بفتوى ثم بصاة يمينه ثم عرص قولي ثم مقصد لغوي ثم شرعه خمسة أشياء ذكرها المصنف إلا أنه أصال الكلام على الأول وهو النية النية تبنعنا الطلاب تقيد اللفظ المطلق وتخصص اللفظ العام في الحالة لفظ جلالة أو غيره كالحالة بالطلاق نفلا إذا صالحة اللفظ لها معنا صلاحية اللفظ لها أن لا يكون اللفظ صريحا فيما نواه الحالف لأنه لو كان كذلك لما افترق الحكم فيه بين ما يكون الحالف فيه علامية وبين حالتنا لا يكون علامية بل أبد أن يكون اللفظ محتملا لما نواه ولغيره إذن محل عمل النية تخصيصا أو تقييدا إن نافت النية ظاهر اللفظ أي خالفته بنقص أو زيادة أو ساوته كما هو معلوم أو كما هو نسهم من كلام المصنف. ما النمنفة أن يكون لفظ الحالف يقتضي صبود الحكم لصور، والنية المخصصة تنفي ذلك الحكم عن تلك الصور. الإمام القرافي رحمه الله تعالى يذكر في الفرق التاسع والعشرين أن من شروط المخصص أن يكون منافيا للمخصص. من أوجه المخالفة لو لو قصد الإنسان معنى عاما وعبر عنه بلفظ خاص قال مثلا والله لا أشرب ماء لفلان أو والله لا ألبس ثوبا من غزل فلانا زوجته مثلا أو أخته وكان يقصد قطع المن فإنه يحمث بكل ما ينتفع به من فلان أو فلانة هذين يعني لتوضيح المثال بشرة أفضل نقول إنسان قال والله لا أأكله لا أشرب ماءا لفلان هذا أو لا ألبث ثيابا من غزل فلانة هذه إن كان قصد قطع المن يعني إن فلان وفلان لا يمتن عليه بشيء أو بناء مثلا أو بفضل فيحنش بأي وجه من وجوه الانتفاع من فلان أو فلانة إذن لا يقتصر الحال على الشرط أو على الإجتسة أي من سعى تعود عليه من هذين الشخصين فلان هذا أو فلان هذه يحنش الإنسان بحصول هذه المنفعة لأن قاصد لقطع المن النية المسعوية هي المواسقة لغير الله وهي التي تقيد النية المقيدة للمطلق والمضيينة لإجمال المشترك مثال مثلا لو قال إن كلمته فأحد عليدي حر أو قال إن كلمته فعائشة طالق وكانت له زوجتان تسمى كل منهما عائشة وقال عرضت فلانا أو بنت فلان فيعمل بالقول يعني هو عنده أكثر من عبد اسمه كذا وقال إن كلمت فلانا فأحد عبيبي حر وعنده ثلاثة من العبيد يحمل نفس الاسم. يقبل قوله أو تقبل نيته في أنه خصص فلانا أو خصص فلانا من زوجتي اللتين تشميان بنفس النية التي تتنشر مع ظاهر اللف تنقسم إلى أربعة أقسام وهنا يا الطلاب نقول أن المصنف رحمة الله تعالى عليه في هذا الكلام تقديم الأخير المصنف صدق في بعض كلامه الأمثلة وشراحت ماذا استنبطوا الصور من هذه الأمثلة ونحن من داب التيسير على المجتمعين من إخواننا ومن أبنائنا الطلاب آثرنا أن نجمع تلك الصور على النحو الوالدي في هذا الشرح. بنصها ونأتي بأنفذتها من داب التيسير ونود أن نذكركم بأن أغلب هذه التقسيمات عقلية في ذات الينين لن نقف لها على أدلة منصوص عليها من السنة ولكن أدلتها أدلة عقلية وغير من في ثنايا الكلام أقسام النية التي تتنافى مع ظهر لبس أربعة أقسام أولا أن تكون النية المخالفة بأشد من مدلول اللف. المثال: حلف لزوجتي في جارية لاو إن كان وطئها، فعليه كذا وكذا. ولكن يقصد الوطء بالقدم، وليس الوطء بمعنى المعاشة الزوجية. يعني يقصد الوطء اللغوي، بمعنى وطأ الأرض بقدميه، أي داسها أو مر عليها. فتقبل ستقبل نية وحناذ في الفتوى. ولا تقبل في القضاء الثاني أن تكون مخالفة يكون قصدها وعدم قصدها على حد سواء. المثال قال لزوجته لا يتزوج حياتها أي لا يتزوج في حياتها وإن سعن فالتي يتزوجها طالق ثم يطلق زوجته ويتزوج بعدها ويدعي أنه أراد بحياتها ما دامت تحتها فأنه يقبل في الفتوى والقضاء هذه التي هذه التي أشار إليها المصنف قائلا ككونها معه في لا يتزوج حياتها يعني إنسان قال زوجته في على إن هو لم يتزوج امرأة ما دامت حي معه ما دامت زوجته حي معه وإن فعل ذلك فالمرأة التي يتزوجها تطلق أو طار وجاء فطلق فطلع زوجته الأولى وتزوج امرأة الأخرى وزوجته الأولى على قيد الحياة إلا أنها مطلقة فهنا ادعى الزوج أنه أرد بحياتها يعني مدة حياتها في بيته أو في زوجيه. يقبل قوله في الفتوى والقضاء الثالث مخالفة موافقة للاحتمال المزروح القريب من المتساوي المثال حلف لاباع عبده مثلا أو حلف لأضربه لا فوكّل من باعه أو وكل من ضربه، وقد نوى أنه لا يرعو ولا يضربه بنفسه، فإنه يعمل بتلك الكمية في الفتوى والقضاء. يعني هو مصدق فيما نوى فيه. إذا كانت اليمين بغير الطلاق أو العتق المعين، لكن إن كان بالطلاق أو العتق المعين، فلا يوجيه ذلك أو فلا ينطبق عليه الحب. هذه أشار عليه المصنف بقوله كأن خالفت ضمير لفظي. وهناك صور مستثنى من ذلك أيأتي بيانا أربعة مخالفة موافقة للاحتمال المرجوح البعيد جدا المثال: قال امرأتي طالق أو أمتي فرة وقال أردت امرأتي أو أمتي ميتة النية هنا لا تقبل لا فتوى ولا قرأ وهذه التي قصدها المصنف بقوله لا إرادة ميتة أو كذب في طالق وصرة أو حرام وإنجفته المسائل المشتفنة من النية المخالفة لظهر الله هي أن النية المخالفة لظهر الله تقبل ممن ادعاها في الفتوى مطلقا وفي القضاء تقبل إذا كانت يمينه بغير الطلاق ولعفق المعين أما إن كانت اليمين بينا يعني بالطلاق والعفق ورفع الأمر للحاكم مع غينة أو إقرار فلا تقبل النية المخالفة بظهر الثاني الثاني النية لا تنفع الحالف إذا كان مستحلفا في وثيقة حق لأن اليومين في ذلك تجري على نية المحلوف له كحالفه على وديعة أن ترها ونوى حاضرة أو عقد النكاح على أن لا يتشرى عليها ثم تشرى حرشية وقال نويت من غير الحرج. أو حالف لا يقضي أن غريمه إلى أجل فمضى الأجل ولم يقضيه فقال الحالف عرضت واحدة وقال المحلف إنما نويت الثلاث فالعبرة هنا بنية من؟ بنية المحلف، سواء كان الحالف بالله عز وجل أو بغيره في الفتوى والقضاء وسواء كان الطلاق في واحدة أو ثلاث معلقا أو منجزا واحدة أو واحدة كل الكلام السابق ابنان الطلاب دخل في النية وتفصيصها اليمين بقية بعد ذلك أربعة أشياء البساط والبساط هو السبب الذي يحمل على اليمين أو السبب الحامل على اليمين إذا لم يكن للحالف نية أو كان للحالة نية ونسي أن يضبط تلك النية فينظر في ذلك إلى بساط يميني أي السبب الذي دفعه إلى اليمين ويعمل عليه من تخصيص أو تقييد كما يعمل على النية من در أو حد ونوضح الأمر فنقول أن البساط ليس انتقالا عن النية في الحقيقة وإنما هو مظمة لها وتحويم عليها بمعنى إذا تذكرها الحالف وجده مناسبا لها. والبساط في الأصل حالة تتقدم الحالف والمصنف رحمة الله تعالى عليه عطف البساط على النية لاعتبار أن النية نية صريحة والبساط نية ظنية فبينهما نوع من التغير من أمثلة البساط مثلا، لو شمع الطبيب يقول لحم البقر ذا، فهل فلا يأكل لحمه؟ فلا يحمل في لحم الضار؟ يعني قال الطبيب إن لحم البقر ذا. بناء على هذه المعلومة التي وصلته، قال والله لا أكل لحمه. هو قال تلك هو قال هذا الحنف نظرا لهذه المعلومة. في هذه الحاله واكل لحم ران او لحم نعذ فلا يحلف مثال اخر قيل لفلان انت تزكي شهود لاجل شيء تاخذه منهم فحلف بالطلاق انه لا يزكي ولا نيه له فلا يحلف باخراج زكاه ماله ان حلف بالطلاق انه لا يزكي ولكن اخرج زكاه ماله او حلف بالطلاق انه لا يزكي وجاء اخرج زكاه ماله في هذه الحالة لا ينسى عليه لأنه يقصد بالتزكيت هنا التي حلف عليها تزكيت الشهود. الثالث من المخصصات العرف القولي إذا لم يكن للحالف نية ولا بصات تفهم عليه لني يلجأ إلى العرف القولي والعرف القولي هو العرف المنسوب للطول لأن يكون ينصرف إليه عند إطلاق بحسب ما يعرف الناس في إطلاق كلامه. وهذا غالب ما يقصده الحالف مثلا يقول الحالف والله لا أركب دابة هذه تختص بالحمار دون الخيل والإبث مثلا لأن عرف الناس على إن الحمار هو الدابة أو الدابة تنصرف إلى الحمار هذا بالنسبة للعرف القوي لكن العرف الفعلي ليس له أي أثر في تخصيص الحالف أو تقييد مثلا حالف لا يأكل خبزا الخبز اسم لكل ما يقبز في عرف الناس فلو كان أهل البلدة هذه لا يأكلون إلا الشعير فقط فإن أكل الشعير عندهم عرفهم فعلي فلا يعتبر فإذا أكل الحالف وخبز القمش يحمس ولا يكون عرفه أهل البلد الفعلي مخصص أهل الجميع الأربع المقصد أو المقصد اللغوي وهو يأتي في المركبة الرابعة بعد أن يعدم العرف القولي فيخصص هذا المقصد الينيم أو يقيدها والمراد به مدلول اللغة أو مدلول لفظ اللغة أي معناه عند أهل اللغة مثال مثلا والله إذا أرك ودابة وليس الآن يفندي عرف معين في الدابة فاللفظ دابة عندما يطلق على المعنى اللغة لكل ما يدب على الأرض ففي هذه الحال يحث بقول الدابة أي دابة حتى ولو رأى هم شاحن الرامن من أن التشر يعيش في الماء مثلا حلف لا يصلي سيهنت بالدعاء لأن الصلاح في اللغة تالي الدعاء. الإمام الخرشي رحمه الله تعالى عليه يقول إن المصنف قدم العرف القوي على المقصد اللغوي لأن العرف القوي بمنزلة الناشخ والقاعدة أن الناشخ يقدم على الناشو. وإن كان في بعض العلماء بيحيل هذا الترتيب ويقولوا إن الأول أن هو يقدم المقصد على اللغة الشرع على المقصد اللغوي المقصد الشرعي هو المخصص الخامس من مخصصات الينين وهذا المقصد يعمل به لدى أصحاب الشرع كالفقهاي ونحوين أو يعمل به إذا كان الحنف متعلقا بشيء من الشرعيات مثل الصلاة والوضوء. مثال حلف لا يصلي أو لا يفطهر أو لا يجدي أين يقع الفنس هنا؟ قالوا يقع في النعنى الشرعي وليس اللغوي النعنى اللغة بالصلاة الدعاء والمعنى الشرعي الصلاة المشتمل على ركوع وشغل المعنى اللغوي لل للوضوء مثلا النظارة مثلا أو الوضاءة لكن المعنى الشرعي هو غسل الوجه واليدين والشحر الرأس والزجين إنه نحن ذات في هذه الحالة إذا كان الكلام في أجياء شرعية أو الكلام بين مع معصاري الفقهاء ففي هذه الحالة يحمث الإنسان لا يكون المقصد الشرعي مخصصا لينيد الإنسان فيحمس بالصلاة الشرعية لا الصلاة اللعوية وإلى هنا ابناءنا الطلاب نكون قد انتهينا بتوفيق الله تعالى وعنايته من الكلام عن الأسس والقواعد التي تضبط كل ما يتعلق لأحكام الأيمان ومن هنا وإلى نهاية الكلام عن اليمين نجد المصنف رحمة الله تعالى عليه نجد المصنف رحمة الله تعالى عليه قد أثر عقولنا بما يصل إلى مئة مثال أو تسريعات تندني على القواعد السابقة التي سبق لنا ذكرها في هذا الدرس والدرسين اللذين قبله فذكر لنا ما يقرب من مئة مثال بمثابة الفروع المبنية. على السنة في اليمين وعالمه نتناولها إن شاء الله تعالى في الدرس التالي وفقكم الله تعالى لما يحب ويرضاه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته